ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحباب فنواصل في هذه الليلة بأمر الله جل وعلا هذه السلسلة التي بدأتها معكم قبل رمضان والتي نتحدث فيها عن فوائد من قصص الأنبياء والمرسلين نسأل الله جل وعلا أن يلحقنا بهم مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الكل إنه نعمى المولى ونعمى النصير وتحدثت معكم في أول لقاء عن قصة نبي له نوح ثم في اللقاء الثاني والثالث مع قصة نبي له إبراهيم ثم في اللقاء الرابع والخامس مع قصة نبي الله موسى والليلة بأمر الله جل وعلا مع قصة نبي الله عيسى بن مريم وأوجد هذا اللقاء معكم أيها الكرام في هذه الفوائد التي نستفيدها من قصة وإن كان الكلام عن النبي الله عيسى بن مريم يقول ويقول لا سيما وأنتم تروا أن نصار اليوم قد رفعوا رؤوسهم وألقوا بكثير من الشبهات التي ينبغي أن يقوم لها من أهل العلم من يرد عن المسلمين أمثال هذه الشبهات على الأقل ولا في محاضرات بسيطة فإن الأمة الآن تعاني حربا من بابين باب الشبهات وباب الشهوات باب الشهوات كما ترى انكشر عن طريق الفضائيات والفتن والتبرز الذي ملأ الجامعات والشوارع وغير ذلك أما باب الشبهات الذي انتشر عن طريق المرسلين سواء في الفضائيات أو في الجامعات أو في غير ذلك ولابد أن تعلم أخي الكريم أن باب الشبهات أشر وأشد وعظلم وأقطر آلاف المرات من باب الشهوات إذ أن الإنسان لو وقع في شهوة وقع في شهوة يكون مذنبا أما إذا وقع في شبهة فقد يكفر بالله جل وعلا والعياذ بالله فنسأل الله جل وعلا أن يحقبنا إياكم من فتن الشهوات والشبهات إنه نعم المولى ونعم النصير أما الكلام عن تلك الفوائد التي نستفيدها بإيجاز بإيجاز من فصة ربي الله فقد أجملتها في عدة نقاط النقطة الأولى الميلاد آية الميلاد آية النقطة الثالثة ضعوة مستجابة النقطة الثالثة إني عبد الله النقطة الرابعة الغلوب سبيل الكفر الغلو سبيل الكفر النقطة الخامسة آيات كثيرة لكن بإذن الله آيات كثيرة لكن بإذن الله النقطة السادسة اذكر نعمتي النقطة السابعة إني متوهّدك وراضيك إني متوفيك ورافعك النقطة الثامنة والأخيرة وإنه لعلم للساعة وإنه لعلم للساعة أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إليكم العدل والإنصاب ونحن في البداية أيها الكرام نحن في البداية نعشى المسلمين أحط بعيسا من النصاب نحن نأشر المسلمين فحق بإيسى من النصارى إذ أننا نقول في عيسى كما أمرنا ربنا جل وعلا أن النصارى فقد قالوا في عيسى ما لم يأمر الله جل وعلا نسأل الله جل وعلا أن يحيانوا إياكم على التوحيد وأن يميت على التوحيد إنه نعم المولى ونعم النصير أيها الكرام عيسى بن مريم المسيح المسيح عيسى بن مريم صمي المسيح لأنه يمسح الأرض يجوب الأرض يدور الأرض سياحة نشرا لدينه أو كرارا بدينه وقية اسمه المسيح لأن قدمه منسوحا رجل وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري رجل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل في آخر الزمان ووصف النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل إيسى بن مريم في آخر الزمان كما سأتي معنا وصف النبي المكان الذي سينزل فيه والصفة التي سينزل فيها والأفعال التي سيصنعها والسنوات التي سيعيشها وماذا سيكون وماذا سيموت وماذا سيصنع ومن سيكم ومن سيعيش في زمانه ومن سيعيش بعده كل ذلك وصفه لنا نبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولم يترك النبي صل... شر... صلى الله عليه وسلم شرا إلا وحذر الأمة منه. وصف النبي صلى الله عليه وسلم إيسر بن مريماً كما في صحيح البخاري فقال رجل آدم أحمر رجل آدم أحمر كأحسن ما يرى من أدم الرجال كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لنته بين جفتيه. تضرب النتو بين كتفيه رجل الشعر رجل الشعر يقترو رأسه ماء عريض الصدر ربع ومعنى هذه الكلمات التي وصفها النبي صلى, صلى الله عليه وسلم أن في الجملة عيسى بن مريم رجل متوسط رضة أي متوسط عريض الصدر أكرم الله جل وعلا بوجه طيب وبشعر طيب فوجهه أبيض مشرب بحمره وشعره ضائعا مترجل يعني كأنه متسرع شعره مترجل وطويل ولبما تشعره أي ناسات شعره تسرعها أو رجلها خلف باره تسير أو تنزل حتى تكون بين كريفين حتى أنه من صفائي ترى أن شعره يتقطع منها الماء كأنها حبات الفضة وهذه زينة زينها الله جل وعلا لئيسى بن مريم وإذا رآه المؤمنون عرفوا صفته بأمر الله جل وعلا بل إذا رآه النصارى الذين كفروا بالله جل وعلا من البداية عرفوا صفته فآمنوا به كما قال الله جل وعلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا الدرس الأول الذي نستفيده من فصة نبي الله بن مريم ألا وهو الميلاد آله الميلاد آية الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء هذا الدرس الذي ينبغي أن تتعلمه أولا الله جل وعلا قوي قادر قدرته لا يحب وحب ولا يقف أمامها واقف. الله جل وعلا قادر على كل شيء فما قلت لك الآن سألتك سؤال هل يستطيع الله جل وعلا أن يضع الكون كله في نفس بيضة هل يستطيع الله جل وعلا أن يضع الكون كله في ذلك البيضة بالإجابة نعم وعلى شك الله جل وعلا يستطيع كيف الله أعلم كيف الله أعلم أن قدرة الله جل وعلا فإنها مقيدة بكلمة واحدة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فاكون بين الكاف والنود أمر الله جل وعلا بينكما نقول كن معي أتعلم أن, أن الله جل وعلا قادر على كل شيء ومن قدرة الله جل وعلا أن جعل ميلاد إسحاق ابن مريم آله كما كان خلق الله جل وعلا لآدم آية قال الله جل وعلا إن مثلا إسحاق عند الله كما تري خلقه من طرف ثم قادله له فقول فإن كان الله جل وعلا قادرا ان يخلق عار حين خلق إسحاق بن مريم بدون أثر فقد خلق الله جل وعلا من قبله بدون أمه ألا وهي حواء خلق الله جل وعلا من آدم وإن كان الله جل وعلا قادرا أن يخلق بدون أب أو بدون أمه فقد خلق الله جل وعلا من دون أب ومن دون أمه بل خلق الله جل وعلا آدم من عدم فالتراك الذي خلق منه آدم والماء الذي خلق منه آدم والطين الذي تكوّن بالتراب والماء والصرصال كل هذا لم يكن أصلا هو خلق الله جل وعلا وقبله كان عدم فالله جل وعلا قادر على كل شيء فلا بد أن تعلم أن الله جل وعلا قدره قدرته مطلقة الميلاد الميلاد رزق الله جل وعلا لمريم العفيفة الصادقة المرأة الكاملة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعن قديجة وعن آسية المراتب العود وعن فاطمة بنت النبي عليه الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه حسبك من نساء العالمين أربعة نساء الدنيا أربعة هم من بس حسبك من نساء العالمين أربعة مريم بنث علاد وآسية المراتب العود وقديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فتلك هي النساء الكوامل وفطرة وبعد ذلك كل نساء الأرض حتى وإن كانت عائشة حتى وإن كانت حفصة حتى وإن كانت عملة حتى وإن كانت زينة حتى وإن كانت جوائرية حتى وإن كانت بنات النبي صلى الله عليه وسلم دون فاطمة فكل هؤلاء الله جل وعلا نزع منهن الكمال وتلك نعمة فلو كانت المرأة كاملة لم استطاع الرجل أن يعيش بها أو أن يعيش معها لأن الله جل وعلا يكون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفصلتها فلو كان في البيت رأسين متنازعتين كاملتين لمس تقامت الحياة في البيت فمن تمام نعمة الله جل وعلا أن يكون الرجل كاملا والمرأة لا قصر نرجع الميلاد آية الميلاد آية الله جل وعلا أظهر هذه الآية على يد هذه المرأة الصادقة العفيفة الكريمة قال الله جل وعلا كلما دقل عليها زكريا المحراط وجد عندها رزقه قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله كلمة مريم دائما هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب دقل زكريا على مريم فوجدها حاملا وأحس زكريا بأنه حامل فقال زكريا يا مريم أَيَكُونُ زَرْعٌ بِدُونِ بَدٍ؟ أَيَكُونُ زَرْعٌ بِدُونِ بَدٍ؟ قالت نعم الله جل وعلا قادر على كل شيء قالها أَتَوَيْكُونُ وَلَدْ مِنْ دُونِ ذَكَرٍ؟ قالت نعم إِذَا أَرَادَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى قال صَدَقْتِي وبالفعل كانت آية من آيات الله جل وعلا كما ضربها الله جل وعلا وأمرنا معصر المسلمين كما أمر طبقنا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا أن نذكرها وأن نعلمها ناس وأن نذكرها لأعداء الله جل وعلا من النصارى الذين أنكروا إيسا بن مريم رسولا قال الله جل وعلا واذكر واذكر يا محمد ذكر الناس وعلم الناس واذكر أنت يا المخدم واذكر الناس وعلم الناس واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا شرقيا للعبادة بعيدا لتعبد الله صلى الله بعيدا عن كلام الناس بعيدا عن قلقة المضيعين للأوقات وكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاستخدت من دونهم حجابا لتعبد الله صلى الله وعلا. وكان بعضهم إذا أراد أن يعبد الله صلى الله وعلا في جنيه إسرائيل يصنع صل في الدور الثاني ويجعل سلمه بيديه إذا صعد يرفع السلم معه حتى ذلك الكلمة وعدت وحتى لا يشغل وعب بل يتفرغ للعبادة مع الله جل وعلا فاتقذت من دونهم عجابا فأرسلنا إليها روحنا آية من آيات الله جل وعلا فتمثل لها بشرا سوية قالت إني أعوذ بالرحمن منك وقالت إني أعوذ بالرحمن. لم تقل بالجبار لم تقل بالعزيز لم تقل بالمنتقل إنما قالت إني أعوذ بالرحمة تذكره برحمة الله جل وعلا لعله أن يرحم بعطها ورحبتها لعل الله جل وعلا أن يرحمه واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتغذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوية قالت إني أعوذ بالرحمن منه إن كنت تقيا قال وهو شبرين إنما أنا رسول ربك لأهدنك غلاما ذكيا قالت أن يكون لغلاب أن معوض أن كيف معوض مستحيل أنه يكون لغلاب ولم يمسسني بشر ولم أكباغية قال كذلك كذلك قال رب، أمر الله جل وعلا قضى الله جل وعلا كتب الله جل وعلا قال كذلك قال ربك هو علي هي، أي أن خلق الله جل وعلا لهذا النبي عيسى بن مريم من هذه المرأة بدون أن يقرب منها رجل من البشر كل ذلك الله جل وعلا جعله هينا في يد عبد من عباده وعود الروح الرؤى الأمين يعني جبريل بقدرة الله جل وعلا يستطيع أمر هين سهل يسير عليه أن ينفق فيها بإذن الله جل وعلا فيخرج الله جل وعلا منها الولد ولو من دون, ولو من دون ذكر لا ولا غير ذلك إنما كل يكون قال كذلك قال ربك هو علي هيّن وفيها تأويلان قال كذلك قال ربك هو علي هيّن أي أن الله جل وعلا هو الذي قال هذا هين على الله جل وعلا فالله جل وعلا خلق أعظم من عيسى بن مريم خلق السماوات والأرض ومع ذلك هين على الله جل وعلا كما قال تعالى اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعجزه خلقهم ولم يئبه خلقهم بقادر على ان يحيي الموتى لم يعجزه الله جل وعلا قادر أن يحفظ السماوات والأرض ولا تكن ذلك قال تعالى ولا يؤرده ولا يدعب الله جل وعلا أن يحفظ السماوات الأرض فإذا كان الله جل وعلا قادرا أن يخلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس فالله جل وعلا بقدرته المطلقة قادر أن يخلق عيسى بن مريم وهذا هين الله جل وعلا قال كذلك فعل ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس الميلاد آية ولنجعله آية للناس ورحمة منك وكان أمرا مقضيا قضاه الله جل وعلا كتبه الله جل وعلا الى اخر الايات ومن تلك الايات التي ذكرت ما الميلاد من تلك الاوات الا اختها اخت مريم اخت مريم زوج زكريا كانت ترى اختها كانت ترى ان ما في بطنها يسجد لما في بطن مريم كانت ترى ان الذي في بطن يسجد لما في بطن مريم وهو نائس بنوريم ولا شك أن نائس بنوريم أفضل لا شك أن نائس بنوريم أفضل من يحيى من زكريا وهذا تفضيل من الله جل وعلا كما قال تعالى تلك الرسل فضل بعضهم على بعض فالنبي بن مريم من أول عظم الرسل الله جل وعلا أكرمه بأنه من أول العزم الرسل الخمسة الذين فضلهم الله جل وعلا على سائر الأنبياء والمرسلين والبشر كافة فتلك من الآيات التي أظهرها الله جل وعلا ليظهر الله جل وعلا لك قدرته المطلقة ومن ثم فأنا أقول لك ما تستفيده أيها الكريم من هذه الآية أن تعلم أن الله جل وعلا على كل شيء قدير فإن احتجت الولد ادعى ربك وإن انقطعت الأسباب إن احتجت الولد اثأل ربك فالله جل وعلا لا يعجزه شيء وهذا الذي حدث للذكرية ضبط ذكرية بيقول مستهيل يجري ربك فأمر رجل عبوس شعري شاب، وبهري الفنة ومعاتش فيي فاقة اني آت النساء اصلا وزبت اصلا من البداية يعني هي من البداية اصلا عاقر لا فلت ومع ذلك لما علم قدرة الله جل وعلا لما قالت له مريم ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك الوقت هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هبلي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحية علم زكريا أن الله جل وعلا على كل شيء قدير وأن كدرة الله جل وعلا مطلقة كمع ضغاء الأسباب مع عدم وجود سبب للولد الولى كما قال الله جل وعلا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية قال ربي إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولن أقم بدعائك عب شقيه وإني خفت المهار من ورائي وكانت امرأتي عافرة مع كل هذا فهبلي من لدنك ولي يريثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضية فالميلاد آية من آيات الله جل وعلا فيا تحتاج شيئا في الأرض وإن كان صعب الملال يا من تريد علما في الأرض وإن كان صعب الملال أنت الآن جاهل لا تكرر ولا تكتب وطرى العلماء الذين علموا العلماء وطيب أن تكون هذا لا تقول ما أدرش مستحيل إزال الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض وفي السماء ادعى لقدك جل وعلا يعلمك فالله جل وعلا صح. صاحب الكرم والفضل والجود والعلم يعلم من اتقاه واتق الله ويعلمكم الله يامل تريد النجاح وقصرت طوال الآن وأنا لا أقول بذلك أن تجلس في بيتك لا تذاكر أو تلعب ثم ذلك نبع الله جل وعلا ولكن أقول إن وقعت في ذلك وانقطع بالأسباب فسل من مسبب الأسباب جل جلاله أن يرزقك وأن يوفقك وأن يعينك يرزقك الله جل وعلا ولو من دون سبب يا من تريد طلب من الله جل وعلا ربما يقول صعب المناء تريد أن يصل الله جل وعلا الأمة ولا سلاح ولا مال ولا قوة ولا عكاة افعل ما أمرك الله جل وعلا بقوله وأعده ثم كن الأمر إلى الله جل وعلا فالله جل وعلا يحارب عنه كن وليا لله جل وعلا يدافع الله جل وعلا عن قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا قال الله جل وعلا في الحديث كتصي في صحيح البخاري من عديث إبو غيره من عاد لي فقد آدمته بالحرب اتق الله جل وعلا واقبل على الله جل وعلا واسأل ربك جل وعلا يعطيك الله جل وعلا فوق قلبك قال ابن القيم رحمه الله تعالى كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد أيها الكريم هذا هو الدرس الأول أن تتعلم قدرة الله جل وعلا المطلقة فالله جل وعلا قادر على كل شيء الدرس الثاني دعوة مستجابة دعوة مستجابة هذا الدرس أسوقه خصيصا للآباء والرميات دعوة مستجابة دعوة استجيبت من الجد لا من الأرض دعوة استجيبت من الجد أن يعقب الله جل وعلا ابنه ومن جاء بعده دعوة مستجابة من أم مريم ليست من مريم من أم مريم دعت الله جل وعلا دعوة أن يحفظ الله جل وعلا لها ابنها الذي سيخرج من صلبها وهي لا تعلم ذكر أولتك وأن يحفظ الله جل وعلا من جاء بعدها قالت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أيها الأباء يا أيها الأمهات يا من تريدون أو تريدن شفقة على أبنائكم وشفقة على أبنائكم يا من تريدون لهم الصلاح يا من تريدون لهم التلاح يا من تريدون لهم التوفيق لما لما يغضبك ابلبك لما دعوا عليك وأنت تعلم أن دعوة الوالد مستجابة لما لا تتعلم من تلك المرأة الصادقة الصالحة التي نظرت ابنها ابنتها لله جل وعلا قالت ربي إني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إن كانت السميع العليم التي دعت ربها جل وعلا بقولها إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أيها الوالد عبدأك ابنك عبدأك ابنك ضيق صدر ابنك أنت الآن مظلوم وأنت قبل ذلك والد لما لا تقتنم هذه المظلمة لما لا تقتنم هذه الأبوة في أن تسوق هذه المظلمة وهذه الأبوة بدل أن تدعو على ابنك تتوافق طاعة إجابة فيستزيب الله جل وعلا فتمدى بعد ذلك لما لا أغضبك فتقول يا ربي. هجي بدل يا ربي رحلي يحلم منك يا رب خذو يا رب شفاكش تاني كما نصنع من آباء ولمات كما قال النبي عليه الصلاة لا تدعو على آبائكم ولا تدعو على أبنائكم ولا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على إيمائكم ولا, ولا تدعو على أموالكم حتى لا توافق ساعة يستجيب الله جل وعلا فيها الدعاء فتندمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مما تتعلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يعيد يعيد أبنائه أعني أحفاده يعيد النبي صلى الله عليه وسلم أحفاده الحسن والحسين بقوله صلى الله عليه وسلم وهو يضع يبع يده على رأسهما رأسه أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لام أعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لام ماذا علمتَدُ على ابنك اغتنم بشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فلا دعوات مستجابات لا شك فيهن فلا تدعات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد ولده وفي رواية دعوة الوالد على ولده دعوة الوالد لولده أو دعوة الوالد على ولده ودعوة المسافر ودعوة المظلوم يرفعه الله جل وعلا فوق الغمام ويقول سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لا لأنصرنك ولو بعد حين فلا على أبنائك بل الله جل وعلا لهم أعدهم من الشيطان الرجيم أعدهم من شاطين الإنس والجن ادعو الله جل وعلا لهم في جوف الليل أدعو الوالد والأم التي تشتكي ظلم ابنها لها الذي يشتكي وقوق ابنها لها الذي يشتكي بعد ابنه له الذي يشتكي بعد ابنه عن طريق الله عن طريق المساجد الذي يشتكي شرب ابنه للمخدرات الذي يشتكي اي شيء من ابنه ما المانع ان تقوم ليلة كاملة هذه الليلة خصيل صنع طوال الليل دعوة صادقة من قلب صادق من والد يستجيب الله جل وعلا دعاءه طوال الليل ادعو الله جل وعلا لدني ان يصلح الله جل وعلا والله ربك يستجيب فالدعوة مستشابة وكذلك اقول للأبناء ما اقول للآباء يا من تشتكي ظلم ابيك لك او بأبيك عن الله يا من تشتكي ان اباك لا يسلي يا من تشتكي ان اباك لا يحج يا من تشتكي ان اباك يسورك في علاقته معك يا من تشتفي النابات يحرمك من حضور مجالس العلم يا من تشتفي النابات يهتم بك دنيويا لا أخوياً ما المانع أن تكون ملنة كاملة بدعوة صادقة بدل أن تدعو على أبيك أن تدعو الله جل وعلا له أن يهديه ما المانع نريد الإيجابية فربك جل وعلا يجيب الدعاء استجاب دعوة في عيسى بن مريم فحفظه الله جل وعلا من نص الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث رأى إمام رحمة المسند ورواه أصحاب السنة الأربعة من حديثه بغيره بإسناد الصحفة والألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود من بني آدم إلا ويمسه الشيطان عند ريلاده سيستهل صارقه الطبل بيصور أومة لديه بيعاية أومة لديه بصرق لأوما تريد لأن الشيطان لهده ضربه فيستئل صارحا إلا ما كان من مريم وابنها إلا ما كان من مريم وابنها وقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما جاء الشيطان كان صح بذلك أيضا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الشيطان يريد أن يلهد عيسى ابن مريم جاءت الدعوة فردت ما وعد ما يريده الشيطان فعلا في عيسى ابن مريم فلما طعن الشيطان طعن في الحجاب لم يطعن في البطن ولا في الصدر فلم يستطع أن يطعن فاستجاب الله جل وعلا تلك الدعوة وعاد مريم فكانت كاملة وعاد ابنها فكان صادقا صالحا عيسى بن مريم دعوة مستجابة استجابها الله جل وعلا فلتدعو لابنك بدل أن تدعو عليه هذا هو الدرج الثاني اسأل الله جل وعلا أن يصلح أبناء المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما الدرس الثالث إني عبد الله إني عبد الله تلك هي أول كلمة قالها إيسى بن مريم أطل بها جميع مزاعم النصار تلك هي أول كلمة نطق بها عيسى بن مريم حين كان رضيعا في المهن قطر الله جل وعلا بها كل ما يدعيه النصارى إني عبد الله قالها إيسى بن مريم معلما للأمة كلها بل معلمة من قبله ومن بعده ومن فيأتي دون أن يراه معلما أن إيسى بن مريم رغم كل هذه الآيات لم يخرج عن العبودية إلى الربوبية بل ما زال عبد لله جل وعلا فيرد إيسى بن مريم بهذه الكلمة يرد إسحنه مريم في هذه الكلمة على النصارى الذين أساءوا مع الله جل وعلا ومع ذلك ربك صبور أساءوا مع الله جل وعلا ومع ذلك ربك حليم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أدنى سمعه من الله لا أحد أصبر على أدنى سمعه من الله يدعون له الولد يدعون له الولد ومع ذلك يرزقهم وعى فيه يدعون له الولد ومع ذلك يرزقوا وعى فيه أغلى الأرض هؤلاء الذين يدعون لله جل وعى الولد ولكن يرد عيسى بن مريم بهذه الكلمة الرائعة المباركة إني عبد الله يرد على اختلاف هؤلاء الذين اختلفوا في عيسى بن مريم فقال المسلمون هو عبد الله ورسوله وقال, وقال الطائفة من أهل الكتاب من النصار قالوا إنما هو الله كان فينا ثم صعد وقال الطائفة الأولى النسطرية والثانية العقوبية وقال الطائفة العقوبية إنما هو ابن الله كان فينا ثم رفعه الله صلى وعلا إليه كذبوا لكن الله صلى على أكبرنا إني عبد الله قلتني الكتاب وجعلني نبيا والنصارى يعلمون ذلك والنصارى يعلمون ذلك ليس يما كبرائهم واحبارهم ورجالهم يعلمون ذلك علم وثيق واقرؤ او استدلوا عن انجيل برنابا انجيل برنابا الذي علم ان عيسى ابن مريم رسول واعترف انجيل برنابا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله صلى على اخبارنا بذلك اخبرنا الله جل وعلا في القران انما صار يعلمون ان عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله قال الله جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيب يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويخلم عليهم الخبائف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فالنصار يعلمون إني عبد الله تلك هي عقيدتنا في عيسى مريم ننبغي أن تحفظها وأن تعلمها تلك هي عقيدتنا في نبي الله ورسوله عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري مسلم من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا الله إلهه الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته قالها إلى مريم وروح منه وأن الجن تغط وأن النار حق أدخله الله جل وعلا الجنة على ما كان من عمل من شهد أن لا إله لله وأن محمد رسول الله وأن إيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه وأن الجنت حق وأن النار حق أدخله الله جل وعلا الجنة على ما كان من عمل تلك هي عقيدة في إيسع الملك هو عبد الله ورسوله وإلا النصارى الذين يكونون إنه الإله كيف أموت الإله وهم يزعمون أنه قما وإن كان من الإله كيف يأذن الإله أن يعذن ابنه في الأرض كيف يأذن العيل أن يكون ابنه معذن في الأرض لكن الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله أن الله واحد الحمد لله أنه ليس لله ولا الحمد لله أليس لله زوجة فما كان لله ولد أو لله زوجة لا له لكن الحمد لله أن معبودنا واحد كما أظن الله جل وعلا أن نحمده بذلك قال تعالى وقل الحمد لله قول قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله أننا إذا عرضنا أن نطيع إلهنا فنفع إلها واحدا الحمد لله إذا أردنا طلبا فنطلب من رب واحد وتعالى. الحمد لله أننا لا رب واحدا ولنا إلها واحدا ونقول للنصارى كما قال لهم ابن القيم كيف يكون إله ويأكل ويسرط كيف يكون إله ويأخل خلا كيف يكون إله ويرضى كيف يكون إله ويموت قال ابن القيم رحمه الله تعالى أعباد المسيح أعفاد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه إذا لو irte الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله أعفاد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله وأعجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه قطن قد حواه ووَقَفَ لِقَبْرٍ ضَنَّ رَبًّا وَعَجِبَ مِنْهُ بَطْنٌ قَدْ حَوَاهُ أَقَامَ هُنَاكَ تِسْعًا مِنْ شُهُورٍ لَدَى الظُّلُمَاتِ مِنْ حَيْضٍ رِزَاهُ وَشَقَّ الْفَرْجَ مَخْلُوقًا ضَعِيفًا صَغِيرًا فَاتِحًا لِلثَّدْيِ فَأَكَلَ ثُمَّ شَرِبَ ثُمَّ وَاثَى بِلَادَ مِذَاكَةَ فَهَلْ هَذَا إِلَٰهُ وَأَكَلَ ثُمَّ شَرِبَ ثُمَّ وَاثَى بِلَادَ مِذَاكَةَ فَهَلْ هَذَا إِلَٰهُ تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما اتراه كلمة النفاع كلمة شديدة ما يقال على ظهر الأرض بل ما يقال في السماء ولا في الأرض كلمة أشد ولا أصعب ولا أشق ولا رضم ولا أكثر ولا أكثر من أن يقوى الله له ولد قال الله جل وعلا وقال اتخذ الرحمن ولدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن منه تكاد السماوات يتفطرن منه تكاد السماوات يتفطرن منه من اي من ان يطوم لله في chilling وقال استخد الرحمن ولده لقد جئتم شيئا ادى فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال لدى عند للرحمن الرحمن ولده. أندعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن وما ينبغي للرحمن أن يتخير ولدا إن كل من في السماوات والأرض إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحساهم عدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ما أحر الكلمة ما علبة الكلمة ما أرق الكلمة لا أعبر كلمة أن تكون كما قال إيسر بن وريم إني عبد الله لا سي رب سواك لا رب سواك فادعوه ولا إله غيرك فأعبده بل أنت الإله الواحد بل أنت الإله الفرض الصمت قل هو الله واحد الله الصمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فالحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا البرس الرابع الغلو سبيل الكفر الغلو سبيل الكفر الغلو سبيل الكفر ربما لا يكون الإنسان أنه يغفر في يوم من العيام لكن ربما يشرك الإنسان وهو لا يدرش ربنا يغفر الإنسان وهو هو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من بالله جل وعلا ذكوه اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم يستعيد النبي صلى الله عليه وسلم بربه أن يقع النبي بالشرك وها هو بل إن نبي الله إبراهيم إبراهيم إمام المُوحِدين إبراهيم الذي أمر الله النبي أن يتبعه فملته له الحنيفة أي المائلة عن الشرك إلى توحيد أمره الله سلَّم على أن يكون على فطرته الإسلام على دين نبيه إبراهيم إبراهيم يدعو ربه جل على ألا يكون مشركا يدعو الله سلَّم لا ألا يعبد الأصنام فإذا رأى على عرف الفتن قال الله جل على على لسان النبي الله إبراهيم وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام سبحان الله سيدنا إبراهيم خايف يؤمن صلى معقول ده هو اللي حط الأصنام ده هو اللي تنبر الأصنام ده هو اللي علم الأمة فرحي ده هو الذي إلى الآن ونحن أمة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن نتبع ملكة الحنيفية البعيد عن الشرك ومع ذلك يدعو إبراهيم أن يحفظه الله جل وعلا من الشرك وجنوبني وذنيء أن نعمد الأصنام، فسبيل الكب الغلو، سبيل الكب لما قال اليهود والنصارى في أحبارهم وجبانهم عبدوهم من دون الله في السماة، لما أحب النصارى إسحٰن بن مريم عبدوه من دون الله في السماة إذ وضعوه في منزلة أكثر من منزلة البشرية إلى الروبوبية وإلهية، لذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من عيسر وخير من إبراهيم وخير من نوح وموسى وخير من الأنبياء قرطبة الله جل وعلا قال لهم أي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل أعرف الناس يا رسول الله قل نذكر كلها قل إنما أنا بشر قل إنما أنا بشر منكم يعني بشر كانت بشر قل إنما أنا بشر مثلكم تجعون أنا أجوع تمرضون أو أمرض تنموت أنا الآن، تنسوت أنا أنسى، تموت أنا أموت، أنا أنا أنا وكذلك الأنبياء، وكذلك جميع البشر. لكن ميز الله جل وعلا عيسى، كما ميز النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، يوحى إليه. هذا هو الفضل الذي ميز الله جل وعلا به وللأنبياء أن يوحى لهم. ولكن من بشر. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الأمة. حتى لا يغلق في الصالحين ولا يغلق في الطائعين ولا يغلق في أولياء الله الصالحين لا ننكر الولاية ولا ننكر الكرامة ولا ننكر أن هناك من البشر من فضله الله جل وعلا من الصديقين بعد الأنبياء والمرسلين لا ننكر ذلك ولكن هم لم يصلوا إلى مرتبة الربوبية لا يسألون من دون الله ولا يبعون من دون الله ومبشر فضلهم الله جل وعلا أولياء الله الصالحين. وأنت وأنت وأنت يا من تسمعني الآن تستطيع أن تكون بإذن الله وليا من أولياء الله الصالحين. فكل مؤمن تقي ولي كل مؤمن تقي ولي قال الله جل وعلا أنا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم يرى الذين آمنوا وكانوا يتكون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فالمؤمن الولي هو الذين آمنوا وكانوا يتكون إيمان وتقوى فإن آمنت بالله جل وعلا حق الإيمان وإن اتقيت الله جل وعلا حق تقاته فأنت من أولياء الله الصالحين ومع أن هؤلاء الذين يسمعونهم كالحسين وكالسيدة زينب وكالسيدة سكينة وكالسيدة نبيسة وهؤلاء الأئمة الأعلاق هؤلاء الأئمة الكرام هم بشر، ونظنهم من أولياء الله الصالحين، ومعظمهم مجزم عنه في الجنة. في قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه عن الحسن سيّدة شباب أهل الجنة مجزم بأنه في الجنة، ولكن مع ذلك لم يخرجوا من مرتبة البشرية العبودية إلى مرتبة الإلهية والربوي. فلا بد أن يعلم المصرا ذلك أن الهلوم سبيل الكفر لذلك الذي أوقع النصارى فيما وقع فيه هو الهلوم الزائد المحف زائد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله فإياك أن تغلوا وراء في النبي عليه الصلاة والسلام فهو بشر. إياك أن ترفع النبي عن إسلام من مرتبة البشرية والعبودية إلى مرتبة الربوبية فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله في مواطن العزة في أوقات الشرق في منازل الفقر والأيو حين يمدحه الله جل وعلا حين يثني عليه يثني الله جل وعلا عليه بالعبودية قال الله جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا. لما مدحه الله جل وعلا في موطن الدعوات إلى الله جل وعلا لم يكن لما قام الداعية محمد لما قام العالٍ محمد لما قام الامام محمد إنما قال لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا. بل في مرتبة الإصرار حين أكرمه الله جل وعلا بتلك الآية العظيمة والدرس الكريم. قال الله جل وعلا سبحان الذي أسروا بعبده بيت المعرش لما أوحى الله جل وعلا إليه في مكان لم يصل إليه لا بصر ولا ملك ومع ذلك قال تعالى فأوحى إلى عبده فأوحى إلى عبده بل إن أحب الأسماء إلى الله جل وعلا عبد الله وعبد الرحمن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تطروني كما حطرت النصار بن مريم فإنما أنا عبد يقولوا عبد الله ورسوله النصارى غير الكرام يعلمون ذلك. يعلمون أن إنسى عبد الله ورسوله، لكن جهود، لكن إكاء، لكن بفود. يعلمون أن إنسى عبد الله ورسوله. وإذا أردت أن تعلم قصتك لامي، فانظر. انظر إلى نصارى غير الذين شاهوا أيام النبي عليه الصلاة والسلام. وقصتهم نزلت مفصلة. قصتهم نزلت مفصلة في سورة آل عمران. من يقارب مئة وعشرين آية من أول سنة الأمراض حتى بعد منتصفها تتكلم عن النصار فالله جل وعلا أمر النبي عليه الصلاة أن يقول لهؤلاء يا محمد قل له إن كنتم توقنون إن كنتم توقنون أنني لست نبي وأن عيسى إله تعال نجمع النساء والأبناء والأقارب في مكان واحد بعد سنة العصر وندعو جميعا ايه لكم المسلمين المسلمون والنصارى نرفع كفة الضروعة وندعو يا رب اهلك الظالمة منا يا رب دمر الكذامة منا يا رب اهلك من يضبب عليك قال الله جل وعلا في اية المباهلة فقل تعالوا ندعى ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل نرفع الدعاء إلى الله جل وآه ثم نبتهل فنجعل فنجعل لعنة الله على الظالمين يا رب أنزل لعنتك أنزل عذابك أنزل رجزك أنزل التقامك على الكفار على الظالم فلما جاء زعيم نصارى نجران لما جاء زعيم نصارى نجران إلى النبي عليه الصلاة فقال النبي له يجال تعالك الكلمة لبننا بينكم بيننا بالنصرر كل مواحدة كل مواحدة إذا عربت يا يا النصرري أن نجي سمائك على مجلس أو على مائدة كل مواحدة نتقف عليها وإن اتفقنا مجلس كل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله فإن توله فقولوا شارف أنه يستمون جاء الزعيم إلى النبي عليه النبي عليه السلام قال له تعالى هات النساء والأبناء فلما رجع إلى قومه قال لقد قال لي كذا وكذا وكذا قال نبتهي قال والله لو اتهينا لا هلكنا جميعا عن آخرنا فالغلوب الصالحين أيها الكرام هو سبيل الكفر لذلك فإن الكفر وهو أول كفر وأول شرك كان على دار الأرض سببه الغلوب الصالحين كما قال عبد المادن عباس في تفسير الايه في تفسير قول الله عز وجل وقالوا لا تذرن ارياتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يقوث ويعوق ولا تذرن ودا ولا سوءا ولا يهوتا ويعوقا ونسر قال كما في صحيح البخاري كانت هذه أسماء رجال الصالحين من قوم نوح كانت هذه أسماء رجال الصالحين من قوم نوح فلما ماتوا قال من بعدهم ألا نصبنا مكانهم أنصاباً لنذكر بهم العبادة ألا نصبنا مكانهم أنصاباً لنذكر بهم العبادة فلما نصبوا أصناماً مكانهم unoيكون بهم العبادة فقالوا في غض فيهم صنع لهم تمثال ليه ذا كان فلان ذا كان وجيه ذا كان عظيم لمنزئة ولكم ولكمكانتي ولقدره فلما مات هؤلاء وتنسخ العلم عبدوا من دون الله فإيَّaugوا للقروم فالقلوب سبيل الكفر أقول لك النصارى كفر لا بد أن تعلم ذلك غالوا حتى وصل إلى الكفر فهم كفر لا بد أن تستنكر من ذلك لا تشك بقول القائلين أو بإلقاء الشبه من المبطلين بأن النصارى الذين يتبعون نبيهم الآن يدخلون للجنة لا والله بس. بل كما قال الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن وقال ثلاثة يومِنا كفر لقد كفر الذين قالوا إن الله هو النسيح بن مريق هم كفر بل قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن وحد الله حتى وإن قالوا لا إله إلا الله كفر حتى وإن قالوا لا إله إلا الله كفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كانوا من أصحاب النار لو لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لو أنكر النبي عليه الصلاة والسلام حتى انقامنا إلى نواه هو كان فالنصار الآن كفره معذبون في النار وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مررت بقبر يهودي أو نصرني فمسره بالنار هؤلاء في النار فالحمد لله أننا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم خامسا آيات عظيمة لكن بإذن الله الله جل وعلا ما أرسل نبيا لا وارسل الله جل وعلا أو جعل الله جل وعلا بين يديه آيات على مثلها يؤمن البشر وكانت أكثر آيات مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر آيات مع النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله لقاء القادم سنتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فالآيات التي الكلام الله جل وعلا بها النبي عن حفظه هي أكثر الآيات ولأوضح الآيات وهي الأعظم الآيات ولكن أرسل الله جل وعلا مع كل نبي بعض بعض الآيات التي تناسب عصره ومصره التي تناسب المكان والزمان الذي يعيش فيه فلإن كان كوم موسى قد اشتهروا بالسحر فأرسل الله جل وعلا مع موسى العصر واليد وإن كان كوم عيسى قد اشتهروا بالطب فلقد أرسل الله جل وعلا معه آيات طبية واضحة تبين الإعجاز الذي أكرم الله جل وعلا به عيسى بن مريم بإذن الله فليست تلك الآيات بيد النبي عليه الصلاة والسلام بيد النبي محمد أو بيد عيسى أو بيد ريه بل إن الآية لابد أن تعلم لها بإذن الله لذلك فإن عيسى بن مريم لما أكرمه الله جل وعلا بتلك الآيات التي سأتلوه على مسامعكم الآن مع كل آية يؤكد عيسى بن مريم أنها بإذن الله قال الله جل وعلا ورسولا على الإنسان عيسى بيقولون أنا إيه ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إيه يا أني أخلق لكم من الطير أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله نفس الطريقة نفس الطريقة التي خلق الله جل على بها أخل طين ثم نفخ فيه الروح أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفغ فيه فيكون طي رب بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله والأكمه الأعمى الذي لم يرى قبل ذلك يعني الكفيف الكفيف هو الذي كان مبصرا ثم قفة بصرة إنما الأكمه الذي لم يرى قبله ممكن ما يكونش أصطر عنده العصر البصر ممكن أصطر ما يكونش عنده عين هذا الأكمه ومع ذلك وأبرو الأكمهة والأبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين كل ذلك بإذن الله جل وعلا أرسل الله جل وعلا هذه الآيات ليظهر الله جل وعلا صدق نبيه عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام والآيات بذلك كثيرة منها إنزال الله جل وعلا للمائدة بدعوة نبيه له عيسى بن مريم قال الله جل وعلا على لسان عيسى بن مريم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائلة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآية منك وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين فأنزل الله جل وعلا هذه المائلة فأكلوا طعاما من الجنة فضلا من الله جل وعلا وكراما ومن ضمن الآيات التي أظهر الله جل وعلا على عيسى بن مريم وهي أول آية إن أنه تكلم في المهد. تكلم منه آيات يظهرها الله سل وعلا بإذن الله ولكن للأسنب الشديد تلك الآيات أظهرها الله سل وعلا على يد عيسى ممريم أمام قوم بهم أمام قوم ظالمة أمام غني إسرائيل وأنتم تعلمون غني إسرائيل وقد جربهم موسى من قبل ذلك قوم يحبون الدنيا قوم يعبدون المال قوم لا يريدون وبيا قوم رفع فوقهم الجبل ومع ذاك أنكروا قوما أنزل الله جل وعلا ومع الطعام من السماء ومع ذلك أنكره فهم قوم يحبون الدنيا يحبون الدنيا وهذا هو السبب الذي جعل النصارى اليوم لا أرؤمن الله جل وعلا والذي جعل هرطنا الروم النصراني الذي عرف الحق وأراد أن يسلم حتى قال والله لو كنت بين يدي هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام لو كنت بين يديه لغسلت عن رجلي بإيدي أغسل رجلي النبي محمد عليه الصلاة والسلام فهو فوراء لأن نبي ومع ذلك الذي منعه عن الإيمان حب المال، حب المنصب، حب الوجاهة، حب العلم، حب الفخر كذلك الذي يحب ذلك محال أن يسير وراء طريق الأنبياء محال أن يسير وراء طريق الأنبياء فما يذكر مما يذكر من الإسرائيليات المحمودة من الإسرائيليات المحمودة أن عيسى ماريا هذه قصة طويلة التي يلطف بها هذا الموضوع عيسى ماريا خرج يوما وكان كريما يريد أن لا يأكل إلا مع بعض الناس فخرج يريد أن يطعم وما هو رغيف خبز واحد فلما رأى عيسى ماريا رجلا في الطريق من بني صغير قال أتأكل معي قال نعم أكل معك ما أن مع من طعام وأنا أضع ما ما من الطعام فماذا عيسى ماريا من بعد أن وضع هذا الإسرائيلي الرغيفين معه، فلما رأى النقيب بن مريم أخرج رغيفا واحدا رضي، وقال يا الثاني ما أخرجت إلا رغيفا واحدا. فلما مضى النقيب بن مريم ليجهز الطعام قام هذا الرجل وأكل رغيفا. كذب فلما رأى النقيب بن مريم قال إن رغيفه الثالث. فن رغيف الثالث. قال إنما كان رغيفين رغيفا واحدة. كان لدي من عنده رغيف من عندك رغيف من, من بس كان لي رغيف ولا رغيف قال بل كان مسألاته قال بل كان رغيف واحد فقال عيسى بن مريم هيا بنا نسير فمسع معه فوجد رجلا أكمه فوضع عجل على عينه فصار مغصورا بإذن الله فقال عيسى بن مريم لهذا الإسرائيلية أسألك بالذي أراك هذه الآية أسألك بالذي أراك هذه الآية أكان رغيفين أم ثلاثة قال بل كان رغيفين فمضى معه فوجد دفخاً بيتا فأشار إليه فقامت بحية بإذن الله فقال أسألك بالذي أراك أذر آية أكان رغيفين أم ثلاثة قال كان رغيفين فمضى معه عيسى بن مريم يظهر له آية بعد آية ومع ذلك ينكر فمضى عيسى بن مريم فوجد ثلاثة أحجار كبيرة من الذهب ثلاث أحجار ذهب. فقال عيسى بن مريم ثلاثة أحجار كيف نقسمها؟ قال عيسى بن مريم له إذا لي حجر ولك حجر ولصاحب الرغيف الثالث الحجر الثالث. أنا صاحب الرغيف الثالث. فتركه عيسى بن مريم مع هذه الأربعة الثلاثة ثم مضى. قال لا أصاحبك ولا أخليتك بعد اليوم. ترك له الذهب وترك له الطعام ثم مضى. مضى عيسى بن مريم. فجاء رجلين قد مر على هذا الرجل الذي يجلس أمام الأحجار الثلاثة من الذهب. أشتلوه مزاي يفكر يحملهم مزاي يوديهم مزاي بلد مش عارف يشتلوه مزاي. فور عليه رجلين فاتفق معهما أن يحملا هذه الأحجار ويأخذ كل واحد منهم غيفة ويأخذ كل واحد منهم حجر من الذهب. جلس ثلاثة جاءوا اتفقوا. اثنين يروحوا يعودوا عند الحجر وواحد يروح يجيب أكل لنا فذهب بارك رمج ليأتي بالطعام وجلس الاثنين عند الحجر اللي واحد قال طبنا حطولهم سم في الأكل يموتوا واخدوا للأحجر رمج وهم الاثنين اتفقوا إذا جاء الثالث نأكل الأكل ونقتله ونستفيد نحن باثنين بالأحراج الثلاث جاءوا جاء بالطعام قتلوه ثم جلسوا ليأكلوا الطعام فماتوا من السم فمر إيسا بن مريم على الثلاثة بجوار الأحجار وقدماته ماتوا فأشار إليهم وقال هكذا الدنيا تصنع بأصحابهم هكذا الدنيا تصنع بأصحابهم رغم الآيات ينكر هؤلاء ينكر هؤلاء الدرس السادس على عجاله الدرس السادس على عجاله ألا وهو اذكر نعمتي اذكر نعمتي أمر الله جل وعلا نبيه عيسى بن مريم أن يذكر نعمة الله جل وعلا عليك أعطاه الله جل وعلا نبيه وإسحاق مريم بعض الآيات بعض المؤذات بعض المؤهلات بعض الكرامات بعض الفضائين أعطاه الله جل وعلا وأنزل عليه بعض النعم وأمره الله جل وعلا أن يذكر هذه النعمة كما قال تعالى إذ قال الله يا إسحاق ابن مريم ماذكر نعمة عليك وعلى والدتك إذ أتيتك بروح القدس تكلم الناس في المه إلى آخر الآيات فالله جل وعلا أمر رئيس ابن مريم أن يذكر هذه النعمة والأصل أن تحدث بنعمة الله جل وعلا عليك إلا إذا خفت العين أو الحسد الأصل كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث إذا خفت الحسد ساعتها تقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود والحديث صفاه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ساعة الجامعة استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسول لكن الأصل أن تذكر نعمة الله جل وعلا عليك شكرا لهذه النعمة وتري الناس أن الله جل وعلا قد تفضل وأنعم عليك بواسع نعمه لذلك فعمر الله جل وعلا إيسى بن مريم أن يذكر نعمته تلك المؤهلات وهذه النعم التي أنزلها الله جل وعلا على إيسى بن مريم منها أن الله جل وعلا نجاه من قتل اليهود الذين تربصوا به ومنها أن الله جل وعلا أعطاه الحواريين الذين يحوطون حوله ويحفظونه بإذن الله جل وعلا ومنها أن الله جل وعلا أكرمه بالكلام من صغره ومنها أن الله جل وعلا جعله رزقه البر بأمه ومنها أن الله جل وعلا جعله وجيها في الدنيا وفي الأخيرة قال الله جل وعلا إني عبد الله وآتني الكتاب سيدنا عيسى بسكو النعم ربنا عليه إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا يذكر نعم الله جل وعلا التي تفضل الله جل وعلا بها عليه ومن نعم الله جل وعلا ومن المؤهلات التي أكرم الله جل وعلا بها عيسى بن مريم وكانت نعمة من الله جل وعلا حتى دعا إلى الله جل وعلا فقبل دعوته أنه كان صادقا أنه كان صافيا أنه كان صاحب قلب سليم منيب لكل أحد من الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صدق عيسى بن مريم والحديث صحاها الصيغة البني رحمه الله تعالى لا أظلت الخضراء ولا أكلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبه عيسى بن مريض يعني عيسى بن مريض كان صادقا وافيا حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح البخاري قابل عيسى بن مريض في الطريق لرجلا يسرق سيدنا عيسى سيفه بيسرق ما بيقوله بيسرق فقال عيسى بن مريض أسرقت أنت تسرق فقال السارق قل والذي لا اله الا هو شايفه في ايده بيسرق فقال كل والذي لا اله له يعني قال والله بسرقه هو, هو, هو كذاب سارك فقال عيسى بن مريم آمنت بالله وكذبت عيني آمنت بالله وكذبت عيني فكان عيسى بن مريم صادقا صافيا سليما القلب يحب الصدق ويحب الصادقين ويسير معهم وتلك نعم أنعم الله بها على عيسى ذكرها عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام. ذكرها للناس ليبين للناس أن الله شرّ الله على أنعم عليك. كذلك كما أمر الله عيسى بن مريم بقوله اذكر نعمة عليك. لا بد كذلك أنت أن تذكر نعمة الله شرّ الله عليك. فلأنت فضل الله شرّ الله عليك بنعمة المال. اذكر هذه النعمة وذكرها للناس. ربنا وسأله كذا. ربنا رزقني كذا هدية من فلات. ربنا أنعم علي بالعلم. واشكر النعمة الله جل وعلا من النعمة ذاتها فشكر النعمة من النعمة فإذا أكرمك الله جل وعلا بنعمة الإسلام وهي أفضل النعم فشكر النعمة أن تذكر هذه النعمة كما قال الله جل وعلا في سورة الضحى للنبي عليه الصلاة والسلام ووجدك ضالا فهذا أي ضالا عن طريق الإسلام فهذاك الإسلام أمره أمام هذه النعمة بقوله وأما بنعمة ربك فحدث فشكر نعمة الهداية ونعمة الإسلام أن تحدث بهذه النعمة أن تدعو إلى الله جل وعلا بهذه النعمة ليزيدك الله جل وعلا إيمانا على إيمان وهداية على هداية وإذ تأذن ربكم فإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب لشديد الدرس السابع <تصفيق> إني متوفيك ورافعك إني متوفيك ورافعك قول الله سنوعة على للنبي عليه الصلاة والسلام لنبيه عيسى إني متوفيك ورافعك ومطهرك من الذين كفرت تلك هي الآية التي يستدل بها النصارى علينا أن عيسى قد مات يستدلون بهذه الآية شبهة يلقونها أن عيسى قد مات والرد الرد على هذه الشبهة من الآية نفسها قال الله جل وعلا إذ قال الله يا عيسى بن مريم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك الله جل وعلا يقينا بد أن تعلم ذلك أن الله جل وعلا قال وَمَا قتلوه وَمَا صلبوه ولكن شُبِّهَ لَهُم لابد أن تعلم يقين أن هذه الآية مشتبهة عليك لكن الآيات المحكمة في القرآن أن الله جل وعلا لم يمت عيسى الآن إنما رفعه الله جل وعلا وألقى شبهه على رجل من أكبائه ليقتل مكانه ليرفع الله عيسى بن مريم لينزله بعد ذلك بين يدئ الساعة والرد على هذه الآية إني متوافق رفيقك من خلال ثلاثة ردود. الرد الأول رد لغوي رد اللغوي كلمة متوافق. التوافي في اللغة التوافي في اللغة هو الأخذ كلياً. التوافي في اللغة هو الأخذ كلياً. فمعنى قوله تعالى إني متوافق أي أخذ كلياً. الموت معناه أخذ الروح وترك الجسد بأرض. الموت معناه أخذ الروح بحيث تنتصر عن الجسد ترفع إلى السراء ويبقى الروح في الجسد هذا هو الموت أما التوفي فهو الأخذ كليتا في اللغة فمعنى قول تعالى إني متوفيق أي أن الله أقد عيسى كليتا روحا وجسدا وطالما أن الروح لم يفصل عن الجسد فهو ما زال في الحياة رفعه الله جل وعلا الرد الثاني أن كلمة متوفيق تذكر في الكرآن كلمة متوفيق تذكر في القرآن بمعنى النوم بمعنى النوم كما قال الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمثل منه أن يتوفى الله جل وعلا الميت والنائم فكلمك متوفي قد تطلق على النائم فنربما معنى قوله تعالى إني متوفيك أي منيمك ورافعك إليك الرد الثالث في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك أن الآية تدل على الاستقبال إني متوفيت هل قال الله إني كوفيتك يعني حتى لو سلمنا بعيد عن اللغة وبعيد عن إني التوفي بعد الموت حتى لو إني التوفي الآن بباعد الموت هل قال الله جل وعلا when heeen إنني كوفيتك إنما قال إني متوفيك تدل على الاستقبال وبفعل فإن الله جل وعلا سيترفع إيسا سينزله الله جل وعلا ثم يقبضه بعد ذلك ويصلي عليه المسلمون هذا هو الرد على هذه الآية ليعلم المسلمون يقينا وإن كانت الآية تشتبه على الكثير فإن الآيات المحكمة بالقرآن تدل على أن نبي الله إيسى بن مريم لم يمت بل رفعه الله جل وعلا إليه الدرس الثامن والأخير على عجاله أله قوله تعالى وإنه لعلم للساعة وإنه لعلم لساعة قال الله جل وعلا هذه الآية في حق نبيه عيسى بن مريم أن عيسى بن مريم علم لساعة أي علامة ودليل على اقتراب ومع الساعة فمن أشراف الساعة الكبرى أن ينزل الله جل وعلا عيسى بن مريم ومن أشراف الساعة الكبرى أن ينزل عيسى بن مريم كما حدد النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق يعني ينزل في دمشق في شرقها عند مكان اسمه المنارة البيضاء معروف للآن عند هذا المكان ينزل عيسى بن مريم متى ينزل ينزل عيسى بن مريم حين يظهر المسيح الدجال فيجوب الأرض ظلما وتغيانا ونصرا لباطله فينزل عيسى بن مريم ليأتم خلف المهدي أو خلف إمام المسلمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم والحديث الصحيح أيضا أي ينترق المهدي بعد أن تقام صلاة الفجر النبي حديث كان لكل ما عدا أن تقام صلاة الفجر ليتقدر المهدي ليصلي بالمسلمين صلاة الفجر فينزل عيسى بن مريم فيعلم المهدي فيتأخّر فيقدمه عيسى بن مريم ويقول له بعضكم أمراء على بعض أو أئمة على بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم تكرمة الله لهذه الأمة يكرم الله جل وعلا بهذه الأمة أن يصلي رسول نبي من قل العزن رسل خلف رجل من أئمة للمسلمين ليس من نبيه ولا برسول من الله جل وعلا لهذه الأمة آية من آيات الله جل وعلا ينزل عيسى بن مريم على نبينا وعلى صلّاه ليدعو إلى الله جل وعلا بدين النبي ليدعو إلى الله جل وعلا بدين النبي بدين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا تقوم الساعة حتى ينزل ابن مريم فيكم حكما عدلا حتى ينزل ابن مريم فيكم حكما عدلا فوَكْسِرَ الصَّلِيح فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب وفي الواء ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد عيشة عيسى بن مريم كما قال النبي أسلام يعيش فيكم أربعون سنة يبقى عيسى بن مريم في المسلمين أربعين سنة مع المسلمين ينشر العدلة والإيمانة والطوحيدة ويقتل المسيح الدجال ولا يبقي الله صلى الله على بيت في الأرض إلا آمن بالله صلى الله عليه ثم يموت عيسى بن مريم كما قال النبي عليه الصلاة ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ثم بشر النبي عليه الصلاة بالحياة بعد عيسى بن مريم قال النبي عليه الصلاة طوبى لعيسى بعد المسيح طوبى لعيسى بعد المسيح طوبى لعيسى بعد المسيح, المسيح. فعلم أيها الكريم أن عيسى بن مريم سينزل بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لينشر العدل بعد الظلم ولينشر الإيمان بعد الشرك وليعن التوحيد بعد الكفر كرامة وفضلا من الله جل وعلا نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العدل والإنصاف وأن يحيينا وإياكم على التوحيد وان يميتنا على التوحيد وان يحشرنا مع إمام الموحدين محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخل اللهم احباب أنا أمهتنا وموت المسلمين رب الحوهما كما ربانا صغارا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما بفضلك وكرمك أكام الأكرمين أكتفي بهذا القدر وأجيب على أسئلة بعض الصلاة إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغسر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وال